وذا مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قراننا فيه الهدايا حالرون امامنا نبينا مهما يقول الجائر مسافرون مسافرون على هدينا سالرون مستمسك بديننا بفضل ربي ظاهرون ونبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون سافرون وسافرون على هدى ناساهرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون تحديث مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم مرحبا بكم جميعا أيها الإخوة والأخوات وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا يختلف الناس في أرزاقهم وفي مصادر اكتساب هذا الرزق منهم الأغنياء منهم الفقراء منهم الوجهاء ومنهم منهم دون ذلك قضى الله تعالى وقدر أن يفاوت بين الناس في أرزاقهم فتجد هذا ربما ركب سيارة تساوي مئات الآلاف أو ملايينها والثاني ربما لا يجد نعلا يضعه في قدميه ليمشي تجد هذا يعاني من التخمة ومشاكل السمنة وكثرة تنوع الطعام والثاني ربما لا يجد كسرة خبز يملأ بها بطنه كما قال الله جل وعلا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لكن المشكلة أن بعض الناس يحاول أن يلوي حياته لأجل أن يعيش عيشة ليست عيشة يحاول أن يستعير لحاف غيره لأجل أن يوصل لحافه ليستطيع أن يمد رجليه فإذا مد رجليه أطول من لحافه أقبل إليه صاحبه الأول وقال يا أخي أعطني لحافي الذي استعرته مني فشق عليه أن يعطيه لحافة تعالوا نتكلم اليوم عن هم تعيشه الأمة كلا بل يعيشه العالم مشكلة عالم اليوم في الاقتصاد تعالوا نتكلم اليوم عن هم يعيشه كثير من الناس في بيوتهم يعيشونه في حساباتهم يعيشونه في محافظهم التي في جيوبهم يعيشونه مع اولادهم مع زوجاتهم ما سبب هذا الهم ولماذا دخل بعضهم السجون بسببه ولماذا طلقت بعض الزوجات بسببه ولماذا تفرقت بعض الاسر بسببه وتجد انه كان مع زوجته وابنائه يعيشون عيشة هانئة وفجأة فاذا بهذا الامر يتسلط عليه حتى يضطر أن يضع زوجته عند أهلها وأن يضع بعض أبنائه عند أخيه والبعض الآخر في مكان ثاني وهو قد يسكن أيضا في مكان ثالث ما الذي فرقهم؟ ما الذي شتتهم؟ هذا هو الأمر الذي سنتكلم عنه قدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل ميت ليصلي عليه جنازة فلما وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وهو في كفنه وقد ودع الدنيا وفارقها سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا قال أعليه دين, عليه دين تسلف من أحد مالا ولم يرده إليه أعليه دين قالوا نعم يا رسول الله قال كم مقداره قالوا عليه دينا ران وقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم ومضى فنظر الصحابة إليه يا رسول الله هذا ما عبد صنما وليس عليه يعني كفر بالله وما تصلي عليه لماذا يا رسول الله قال عليه دين صلوا على صاحبكم قال قتاب قتادة رضي الله تعالى عنه يا رسول الله الديناران علي أنا اللي مسؤول عن هذين الدينارين، أنا اللي أسددهم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي قتادة ونظر إلى هذه الجنازة فماذا قال عليه الصلاة والسلام نعرف هذا بعد هذا الفاصل القصير. فاحجظ مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون عليه الصلاة والسلام لأبي قتادة لما قال يا رسول الله أدي ناران علي فقال له عليه الصلاة والسلام حق الغريم وبرئ منهم الميت بمعنى أنك أنت مسؤول عنها تؤدي حق الغريم. الغريم من هو اللي سلفها الفلوس أصلاً. وبريء منهم الميت خلاص انتقلت بذمة الميت إلى ذمتك. قال نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أصلي عليه. فجاء وصلّى عليه. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لقي أبا قتاده بالليل الليل. أول ما لقيه قال عليه الصلاة والسلام يا أبا قتاده ما سأل عن نفسه ولا عن أولاده ولا عن الجهاد ولا عن انتشار الإسلام. قال يا أبا قتادة ما فعلت الديناران؟ قال رسول الله إنما مات الضحا. الرجل ما صار له ميت يعني ساعات قليلة يا رسول الله إنما مات الضحى فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلما كان من غد لقيه قال يا أبا قتاده ما فعلت الديناران قال يا رسول الله سددتهما خلص أنا دبرت الدينارين وذهبت إلى الغريب وأعطيتها إياه فقال عليه الصلاة والسلام الآن برت عليه مرقده أو قال جلدة شوفيكي سبحان الله كيف يعظم مسألة الدين ويقول عليه الصلاة والسلام لما سأل رجل قال يا رسول الله هل يغفر للشهيد كل شيء واحد قتل في سبيل الله وترك أهله وماله وأولاده وذهب للجهاد هل يغفر له كل ذنوبه إن كان, إن كان حقوق العباد يؤديها الله يوم القيامة لكن إن كان مثلا وقع في ذنوب بينه بين الله تعالى شرب خمرا أو, أو, أو كذا هل يغفر له كل شيء فقال عليه الصلاة والسلام نعم فلما تولى الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين رجل قتل في سبيل الله ترك أهله وماله بعدين هو لما خرج الجهاد خرج ومعه أمواله بدلها في الجهاد ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام إن كان عليه دين ربما لزوجته ربما لجاره ربما لصديقه قال يغفر له كل شيء إلا الدين ثم قال أخبرني بها جبريل آنفا ويقول عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه يعني يقف بين يدي الله تعالى يوم القيامة قد يؤمر به إلى الجنة لكن يحال بينه بين الجنة إذا كان عليه دي واحد من السلف يقول رأيت بعض الصالحين بعد وفاته قال فقلت له ما فعل الله بك أنت رجل كنت صالحا وتقين ما فعل الله بك فقال غفر الله تعالى لي وأمر بي إلى الجنة لكني محبوس عن دخولها الآن أنا الآن ما أستطيع أني أدخلها قال لماذا قال بإبرة استعرتها ولم اردها ابرة تدينها فعلا يا خلال حقوق العباد ترى يا جماعة لو, لو تم التساهل بين الناس بهذا جاء ما جاءت الشريعة بالتشديد فيه ربما انا اأتي واصلح سيارتي عند مثلا محل العجلات والبنشر كم الحساب قال والله 25 ريال قال والله ما معي صرف خلاص اأتيك بعدين محطة البنزين سيارتي بنزين بعدين كم الحساب قال والله الحساب مثلا 30 ريال خلاص ما معي صرف بعدين اعطيك وأصبح الناس يتساهلون إلا أن الشريعة شددت في هذا شوف ترى الشريعة شددت فيما يتعلق بحقوق العباد أكثر مما بين العبد وبين حق الله تعالى يقولون ان حق اللي بين الله وبين العبد يقولون مبني على المسامحة الله غفور رحيم والحق اللي بين العبد وبين العبد مبني على المشاحة يعني يوم القيامة أنت ممكن تكون وقعت في خطأ وتقول يا ربي سامحني يا ربي خلاص اغفر لي يوم القيامة فيقول لك الله تعالى غفرت لك أنت ما صليت الفجر مع الجماعة أنت صليت ذاك اليوم و... وأنت كذا أنت ف... اللي بيني وبينك يا عبدي سامحتك لك. لكن لو قال واحد من الناس يا ربي أنا استدان مني نصف ريال ولا أعطاني إياه هذه ما فيها مسامحة يقول الله تعالى وحاسبه هذا هو اللي مسؤول عن... عن دينك ومالك يرده ليك ولا لا لذلك المشكلة اليوم عند الناس يعني هذا التساهل الشديد الذي أدى بهم إلى أخذ أموال الناس وربما أحيانا يعني نوع من الحبابة في ذلك يعني بمعنى واحد زوجته مدرسة مثلا واحتاج ذاك اليوم مشروع معين قال والله يوم فلان سلفني فأعطته المال ثم صار بينه وبينها مشكلة وبقي المال أيضا أنا أذكر مرة امرأة أرسلت لي تستفتي تقول تزوجت شابا وهي بعد يعني وهي أيضا شاب لكنها مدرّمة ويبدو راتبها كان جيد. فبعد فترة قال لها والله يا أم فلان يعني احنا زوجين وعالحلوة والمرة مع بعض. وكذا. لازم تقدمها لازم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يضبط الوضع ف أريدك إنك تتسلفين لي من البنك فلوس لي مشروعا مشروعًا. جميل المرأة قالت والله ما يخالف أن زوجي وبيالي وكذا نبغى نفتح صحيح. مشروع عشان يصير عندنا فلوس يصير عندنا كذا. المهم المرأة يعني تجاوبت معه. يقول يا شيخ وتسلفت له من بنكين 300 ألف ريال تسددها على قرابة العشر سنوات يعني مسكينة كثرت ظهرها أخذ الفلوس وفتح المشروع بعد شهر ونص تقريبا صار بينه وبينها مشكلة وطلقها يا تقول يا شيخ والآن أنا مطلقة ومكسورة ولا أزال وسد الدين الذي هو يستفيد منه من يعني هذا القهر لاحقا. لو كان الدين بسبب سفر سافرها هو ياها فرضا ومبسطت يعني نقول يعني مشي حالك خلاص هي كيفت ممن. لكن الكلام يا أخي لما تصير المسألة يعني دين لحقها وهي وهي حاقد عليه الآن بسبب هذا الطلق سيبدأني أسألكم إيش الأشياء اللي تجعل الناس أصلا يتحملون الديون ها. ممكن يكون بسبب المجابات أو مراعاة الناس أو مثلا يجيك واحد عيب والله أنا ما أعزمه على الوليمة الفلانية يشكلون الناس في حقي أحسن مجارات الناس لهذا إما أحيانا بسبب الولائم أو بسبب احيانا بعض المقتنيات يعني شخص مثلا دخل عند رأى مع فلان خذ الشباب مثلا يعني. رأى مع فلان جوالي سواله مثلا الفين ريال وهو جواله اللي معه ما يساوي له إلا ثلاثمين ولا أربعمائة ريال وهو ليس عنده من المال ما يسبه أن يمد رجله بقدر لحاف فلان صحيح. ما هو لحاف فلان أطول يا أخي إما أنه موظف ولا أبه تاجر ولا أمه تاجر يعني الله تعالى لا أعطاه شيء ولا أعطاه كياس صح. فتجد أنه ربما ذهب واستدان لأجل أن يمد رجله كما يمد فلان رجله فيلحقه دين اليوم تسلف واشترى جوال بكرة تسلف واشترى قلم ماركة غالي تسلق واشتراها لحذاء غالي ونحو ذلك مجارات الناس احيانا بهذا هذا السبب لهم مشكال دعني استمع اليك بعد هذا الفاصل ايوال احبه الكرام فابقوا معنا تحجز مكانك يا اخي ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون ان الجميع مسافرون ان الجميع تساهر الناس اليوم بمثل هذه الديون له أسباب كما ذكرنا من ضمنها مجارات الآخرين وأن يمد الإنسان رجله أطول من لحافه لحافة <تصفيق> فتجد أنه يضطر أنه ما يستطيع أن يشتري لحافا، فيذهب يستدين لحافات الناس لأجل أن يمد رجله على حجمها الناس ربما أحيانا جاروا الناس في شراء الجوالات خاصة النساء وتجد أنها تقول بنفسها كيف أنا جوالي يعني سوالها 300 ريال وفلانا جوالها كذا كذا. احيانا مجارات في شراء خاصة النساء شراء حقائب معينة وتجد انها صحيح. تقول يعني هذه حقيبة تسوالها خمسة الاف ريال وانا ابو ستين ريال ولا سبعين ريال كيف فتذهب تستدين او يستدين زوجها صحيح. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه الله يقول يكون في اخر الزمان اقوام يدخلون النار بسبب ازواجهم واولادهم قيل له كيف قال انهم يدعونهم الى الفقر بكثرة ما يطلبون منهم فلا يستطيعون ان يسددوا حقوق الناس فيعذبون بمعنى انها تبدأ تقول زوجها انت ما عندك فلوس تشتري لي كل النساء يسافرن الى مثلا او رب ويتمشن ولا يسافر طيب انا ظروفي تختلف انا الحمد لله الله اعطاني اخلاق حسنا اعطاني تعامل حسن لكن ما اعطاني فلوس بينما فلان ربما اعطاها الله تعالى ابتلاها الله في عدد من الأمور وربما عنده معاصي وعلاقات بنساء لكن يسافر بزوجته أحمد ربك الله ما ابتلاني بذلك تجد أنها تضغط عليه حتى يبدأ ربما يستدين المال ويعني يتحمل من الناس أموال لأجل أنه سافر بهاي يا أحمد فيه الجانب الثاني للديون اللي هو البنك صراحة يعني في الفترة الأخيرة يغرونك اغراء تدين وانت ناين ما عندك مشكلة كيف يعني؟, يعني يعطونك مغريات مثلا يقول لك لا تدفع مدة سنة مثلا تتسدد الدين أه. أو أنك بدون كفية يعني أه. يعطونك مغريات ثاني. لما تطيح في الدين تكتشف أمور ثانية تتورط أنت فيها أحسنت وهذا أيضا مهم أحيانا عدم الوضوح من البنك في الشروط التي تكون بينه وبينك وأحيانا ربما ليس عدم الوضوح أحيانا مغريات تجعلك تغيب عن نفسك ولا تفكر صح. وأنا أراها أحيانا في بعض الإعلانات في الشوارع يعني خلال عشر دقائق تملك مئة ألف ريال صحيح, صحيح. خلال ما نصف ساعة تملك مئتين ألف ريال ثم يلحقوا هذا الدين حتى أنه لا يفعل البنوك وكذلك البطاقات الاعتمانية البطاقة الاعتمانية صورتها البطاقة هذه الفيزا أحيانا طبعا أنت يكون في حسابك فرضا عشرة ألاف ريال وتذهب إلى المحل وتشتريب خمسة ألاف ستة ألاف تعطي الفيزا مباشرة يخصم الحساب من قيمة المشتريات وتخصم الحساب. طريقة الفيزا أن إذا ما كان عندك في الحساب فلوس ماذا يفعل شركة الفيزا نفسها؟ تسدد عنك. تسدد عنك ويستمر هذا التسديد لمدة 40 يوما. ينتظرون أن ينزل فلوس في حسابك. إذا ما نزل فلوس يبدون يحسبون عليك نصف ريال أو ريال عن كل يوم زيادة اللي هو الرباح. مشكلة الذين يتعاملون بالفيزا أنا لما أدخل إلى محل ويقول لي مثلا زوجتي ولا ابني يا أبوي أنا أريد أني أشتري مثلا لعبة سوني مثلا ولا بشتري م. كمبيوترتك فيأبوي فأقول صاحب المحل بكمل الكمبيوتر قال والله بألفين ريال م. فأقول في نفسي يا ولدي والله ما معي ألفين خلنا ننتظر إلى آخر الشهر ينزل الراتب وأشتري في يقول لي ولدي اشتري بالفيزة اللي معك حسابك فاضي اشتري بالفيزة أه. فأشتري أنا بالفيزة الفيزة يسددوني إلى مثلا عشرين ألف ريال إلى خمس عشر ألف فيبدأ الشركة فيها في الحقيقة دينتني تسددت هذا الالفين واخذته واخذت نسبة ايضا بكرا ايضا اشتريت شيء لزوجتي او اشتريت شيئا لي فلما يكون عندي واحد يسدد عني بالدين مباشرة من غير مشقة علي ابدأ انا اتساهل بهذا الدين تتعود واتعود عليه ثم اول ما يأتي الراتب الا شركة الفيزا سحبت الراتب والله راتبي خمس الاف ما بقى منه الا مئتين ريال يمكن بالسالب ايه <تصفيق> <تصفيق> ويمكن بالسالب ايضا ثم بعد ذلك تبدأ الدين يتتابع علي حتى ربما لحقني سجن او لحقني غير ذلك ذهبت مرة لل من لل... لل... اعجب ما رأيت ذهبت مرة الى ال لل... السجن للقاء محاضرة هالكلام قبل يمكن عشر سنوات اول ما طلعت الجولات لما كانت الدقيقة بريالين تقريبا أوه. ريال خمس ستين هلأ لا يعني كان لما تكلم خمس دقائق عشر ريال تكلم لك عشرين دقيقة أربعين ريال كانوا ضاربين نظر ولا تمبصوت منك مبصوتة سات إيه وكل كان واحد رأيت شخص عليها جماعة فوا مستجون طبعاً عليه فواتير تتوقعون بكم؟ على ذيك الأيام يعني؟ تلك الأيام قبل عشر سنوات يعني عطوني رقم بانر شوي في خمستاعش ألف يلا حتى خمستاعش كان دبرنا له محسنين وسددنا وجدت عليه جماعة فواتير بأكثر من مليون ريال دا دا والله العظيم بأكثر من مليون ريال قلت أنت انت انت بجنون انت تسوي <تصفيق> هذا <تصفيق> اي لهوتك كلامك كله بس يعني انا لو لو بتكلم بمقدار مليونين خلص الكلام اللي عندي من وين اجيب قال والله كنت احيانا اجر الجوال هندي مثلا احسب على الدقيقه ب ريالين واخليه يتكلم وبعده ثم لحقني هذا الدين يا شيخ لشركه الاتصالات في ذلك الحين ولا ازال الى الان مسجون بسبب ذلك صار لي الان كذا شهر راح <تصفيق> تعمل يسددني او او تسويه بيني وبينه فالمقصود أن تساهل الناس بهذه جرهم حقيقة إلى مشاكل ورأيت بعض الناس أيضا في السجن قد سجنوا بسبب الفيزا هذه أنهم لم يستطيعوا أن يغطوا وأصبحت تطالبهم بها مرارا بعضهم منع من السفر خارج المملكة بسبب أن عليه مالي بالبنك الفلاني ولا البنك الآخر وهذا حقيقة يجر الناس إلى مشاكل لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد في هذا يقول عليه الصلاة والسلام لو كان عندي مثل أحدين ذهبا ما سرني أن أبيت ليلة وعندي منه شيء يعني أني أريد أني أتصدق به ثم قال: إلا شيء أرصده لدين آه شوف اهتمامه بالدين الدين مشغل بالك يقول إلا شيء أحفظ عندي يقول والله عندي دين سوف أسددك شوف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا هيا عبد الله المجاملات الأشخاص تصل واحد عندك سلف لا أبد أبشر أعطني أرسل لي رقم حسابك بس <تصفيق> أحسن وأصبحت الآن سهلة يعني أصبح الآن تريد أنك تحول له الفلوس <تصفيق> مباشرة <تصفيق> أحيانا بالجوال <تصفيق> على طول وتدخل حسابك أو أحيانا أيضا الاستدانة من الآخرين هذا هذا سأذكر نقطتين بناء على كلامك الأولى تساهلنا أيضا الاستجابة للآخرين في إعطاءهم أموالنا وهذا مشكلة يعني أحيانا بعض الناس وجهه صفيق و يعني وجهدوي يعني. طيب إذا ما سلفت قال عنك بخيل. خليه يقول بخيل. ولا تروح فلوسي. أنا أذكر واحد من الشباب كان ساكن في قرية إحدى القرى حول الرياض. ومسكين مذبوح يبغى يدبّر وظيفة مالية. تيسر له وظيفة في الرياض. فجاء ونقل زوجته فرحان وساجر له صغيرة والراتب كله 2700 يعني بالكاد يكفي لل هو. جماعة من تلك القرية كل ما جاء إلى الرياض دق عليه فلان سلام عليكم. أنا في الرياض قال الله عش اللينة تعال تعال أش أنت اللينة أنا عند بيتي في الرياض تعال فيأتي ويذبح لنا ذبيحة لا ذبيحة بتكلفة يعني حول ألف ريال كيب زين رص الراتع بعد رح رح. يومين ثلاثة اتصل واحد ثاني الله أنا عندي مراجعة في المستشفى في الرياض قال والله ما تعشى الشليلة اللي عندي وطب ويصرف يا جماعة قيمة ذبايح يعني كاد ان يؤدي الى انقراض الغنم <تصفيق> لا يصرف يا جماعة من الذبايح يمكن شهريا قرابة سبع آلاف ريال ويتسلف من زملائه لبث على هذا الحال ثمانية أشهر ثم ترك الوظيفة ورجع إلى قريته والله يخاذ أرحم لي يعني حنا لابد يكون عندنا يا جماعة نحن يكون عندنا جرأة في التعامل مع هذه الأمور مهي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله, الله عنها ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله مهي. اللي يأخذها يريد إتلافها اللعب بهذه الأموال أتلفه الله ويقول عليه الصلاة والسلام من مات وعليه داء ما من مات وعليه دين هذا لما قاله لما كثرة الأموال بعد يعني ما فتحوا خيبر وغيره صار عندهم غنائم وكثرت الأموال صار النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه دين فأنا وليه يعني إذا كان دينه بسبب قاهر ليس بسبب فيه نوع من الترفه والتلاعب فالنبي صلى الله عليه وسلم هو وليه الذي الذي يسدده عنه حقيقة بقي معي كلام عن آداب الدين وأيضا ما هي السنة في الدين لما أجي أدينك في سنة معينة أفعلها ما هي أحكام الدين بين الأب وبين أبنائه لو ماتوا عليه دين وعنده تركه كيف يتعاملون مع هذه التركة ومع الدين لكن الوقت ضاق عننا احنا اليوم يا جماعة من اللي جهزنا المقطع عبد الله أنت اللي جهزت المقطع اليوم حق الإعلام الجديد ما ندري عن مقطعك اليوم شفت جاي متحمس اليوم اليوم احنا كما ذكرنا لك ما يحبها عندنا كل يوم يعني مع انتشار اليوم المقاطع بين الناس عبر الإيميلات وعبر الجوالات وغيره أصبح بعض المقاطع تنتشر بين الناس فأردنا اليوم أن نضيف لكم وفي كل حلقاتنا نضيف لكم يعني فكرة جديدة نعرض في آخر كل حلقة مقطعا يتكلم عن مما هو منتشر بين الناس نحاول أن نعلق عليه سواء كان هذا المقطع يعني مقطعا حسنا أو مقطعا فيه ملاحظة فكونوا معنا في هذا المقطع نشوف عبد الله مضبوط ولا لا مع إعلام جديد في مقطع نيسير مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع <تصفيق> تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مزارك طبعا اللطيف وإن كنت أنا أود أنه كان في فكرة يعني انجبت لنا واحد يلاحب <تصفيق> يعني لكن يلا نمشي لك أنا كان ودي حقيقي يكون فيه شيء من الحركة منت الله سبحانه وتعالى الإنسان بالذرية بلا شك أنها يعني فضل من الله عز وجل وكرم عليه يعني سبحان الله اللي يرى الأب كيف يتعامل مع طفله في صغره وكأنه وردة يشمها تاره وينظر إليها تاره. يعلم أن حق هذا الأب عليه بعدما يكبر أعظم من حق الولد على أبيه. يعني الآن شوف الأب كيف يلعب الولد ويقبله وربما شمه ويعني ربما أيضا يعني وضع فمه على فمه وأخذ من لعابه. ثم إذا احتاج الأب أحيانا إذا كبر إذا احتاج إلى شيء من هذا من الولد لا تجد أن الابن ربما يتعامل مع الأب مثل هذا التعامل. هذه حقيقة يعني شيء مؤسف. شيء مؤسف ويدلك فعلا على مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر الزمان ذكر قال أن تكون الأمانة مغنما كذا ثم قال وأن يبر صديقه ويعق أباه يصبح بارا بصديقه وعاقا بأبي وهذا تكلم عليه الصلاة والسلام كثير تحونوا في موضوع الأب واحترام الأب تقديره وكذلك ربما حينا أصدقاؤهم يعني مم. يدعونهم إلى هذا يزينونه لهم صلى الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وياكم على بر أبائنا أمين أمين, آمين يا أينما كنا ونعيدنا من الدين وبإذن الله تعالى لنا حلقة أخرى إن شاء الله تعالى نكمل فيها هذا أنتم أيضا أيها الأحبة أسألوا الله تعالى أن خير الجزاء على إنصاتكم واستماعكم. وأنا أعوذ بالله من يعني قهر الدين ومن غلبة الدين وقهر الرجال اللي اللقاء آخر إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديلنا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهداية حائرون إمامنا نبينا. مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا ساغرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون نبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون على هدانا ساهرون مستمسكون بديننا لفضل ربي ظاهرون إن الحياة لرعلة والكل فيها عابرون تحديد مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون